بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك ألا يأتي <يأكم> الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أو لن يابني لا تقصص عن كان اخواتك فيك يقول لك كيد ان الشيطان على عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وَيَتَمَنَّعُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَإِبْرَاهِيمَ امن عبك عليم حكيم لقد كان في وسو فواخوته يات للسماء قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أشبه إن أبانا لفي ظلال قتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل من غلامة تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا مالك لما تأمنا علي يوسف وإنا له لناصحون ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا أَوْ تَعِبْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَمًا فِي ضُلُوعِ آه لَئِنِّي wa akro fou a akula gode bua a to قالوا لئن أكله الذهب ونحن أصبة إنا إذا لخاسروا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَادَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبْنَاهُ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُونَ لا لا إِنَّا ذَهَبْنَا قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْ ذَنَتَ عَيْنًا غَلَتْ آكَلَهُ الدَّدَبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّمَّا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ قميصي بدمل كدن قال انذن سولتنكم ان فوسكم امرا فصبر جميل والله عبد المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوها رادًا فأذلادًا وهون وقال يا فأذلاداً وهو قال يا بشايا هذا غلاب وأسره بظاه بِمَا عليم فشررهُ بفَمن بَخْس دهِ م مددَ وَوك فيِيهِ منِ الزاهدين قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوياه عسى أكرمي مثوياه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَوْضِ وَلِنْعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنْ أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أسده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وَمَا بِهَا لَو لَا أَرْحَبُهَا رَبِّ كَذَا لِي كَنِي نَصْرٍ قَالَهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبقوا الباب وقدت قبيصه من دبر وألفيا سجدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا سجمع وعداب أليم قال هي عودتني عن نفسي وشهدت شهد شاهد من أهلها إن كان قبيصه قد من قبل إن كان قبيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان وإن كان قريصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين فلما وآما قبيصه قد من دبر قار لإنه من كيدكم إن كيدكم عظيم ان عن شوفوا انوانها دي والسنفيري لدم بك انك كنت من الخاطئين وقاعله نسوة في المدينة راة عزيز ترود فتاه عن نفسه قد ترود فتاه عن نفسه قد شغف إِنَّ هَلَكَ نَارٍ فِي وَلَادٍ مُبِينِ فَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَكْرِهِمْ أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وانت فدلكم الذين ظلمتم من في ولقد راهت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا نور عمري انا بسجين احب الي مما يدعو لدي وإن لما تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين فاستجرب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما وأول آيات ليسجن له وَودخلَ م السجينَ فت وَودَخلَ مَغ السجن فت ق حَدهُ م إِه أَ ص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 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طُعَامٌ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا وعلمني ربي إني تركت ملة قوم الله يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وَتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم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 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُنُ الْطَيُرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضَيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسَّفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ضَمَّ أنه ناج منه مذكرني عند ربك بأنساه أنساه الشيطان ذكر ربك فلبت في السجن وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيَ أَرَى سَبَعَ بَقَارَةٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبَعَ وَسَبَعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا اين كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قَالُوا لِلَّذِينَ نَجَوْا مِنْ خَمَاهُ وَذَكَرُوا بَادَ أُمَّةً أَنَّا مَا بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُوهُ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقعة سبالا يأكلهم يأكلهن سبع نيجاف وسبعس بنات خضع وأخرى عبسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قَالَ تَجْرَوْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مَمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلاً تحصلون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يراث الناس وقال للملك ائتني به فلم ما جاء ابو وسول قالوا جاء الى ربك فاساله ما اسالوهما ما بال نسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربّي بكيدهن عديد وان لم اخطبكم لادرها واتم صُنْعَ نفسه قلنا حاشا لله قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق أنا واتهو عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذِى الْأَرْضِ كَانَ لَمَّا أَنِّي لَمْ أَخْوَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ الضَّاهِلاَ يَهْدِيكَ كَيْدَ و انا ابرئ نفسي ان لن نفصل اننا عتم بالسوى الا ما رحم ربي ان وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ولا جعل لي علىخذين الاول اني حبيب ماجد وقدني اني كما كان يعيوسف الاض يتبوا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نساء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة نوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بِجَنَّازِ مَقَالَتُونِي بِأَخْلَقُكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَلَا تَعُونَ أَنِّي أُوفِيكُم كَيْلًا وَأَنَا خَيْرُ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا وقالوا ان فتياتي يجعلون بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون ما اذا قلبوا الى الالم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أَبِيهِمْ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فأرسل معنا أخوانا نكتل وإنا له قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيكم من قبل فالله خير الحفظا وهو أرحم الراحمين لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبنا ما نبغي هذه بضاعتنا إلينا ونمير ونمير أهلنا ونحفظ أقرانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل قال لم أرسله معكم حتى تؤتون مرثقا من الله بِهِ به إلا أن يحاط بكم. وَلَمَّا آتَوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَاعُوا عَلَيَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبروهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا لا حاجه في نفسي اقول بقضاء وان انه لذو العلم اللي ما علمنا ولاكننا الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالُوا وَا إِلَيْنَا إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رَحْلِ أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أن قالوا واقبلوا عليهم ما هذا ما تفقدون قالوا نفقد صياع الملك ولمن ذا ابي حمل بعير وانا به زعيم قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمَّ مَا عَجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه من في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فَبَدَا أَنَّ أَوْعِيَتَهُمْ قَبْلُ يُعَانَاءُ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ يُعَانَاءُ يَخِفُ كَذَلِكَ كِدْنَى يُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يسمى الله نرفع دوازات من نساء وفوق كل ذي علم عليم.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 أَلَا أَنْتُمْ شَرٌّ لَّنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ أَلَا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كبيرا فخذ فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاد الله أن لا خُدَّا إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَن عندنا إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَن عندهم إِنَّا لَإِذًا فلما السيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّدْتُمْ فِي يُوْسُفٍ فَلَنْ أَبَى وَحَلْ أَوْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاهَا ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 وَأَلَمْ نَسْوَلْتَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَدَّرَ جَمِيعًا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّهُ هو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُنْسُفَ وَبِيَضَ طَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَبِيرٌ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكره بطي وحزني إلى الله وأعلم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا مُوسَى الْعَزِيزُ مَا السَّمَاءُ وَأَهْلُ نَضْرٍ وَجِئْنَا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أنك لأنت يوسف وعلى أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله لقد الله علينا وإن قَالَ لَا تَقْعُدُوا يَا آلَ إِبْرَاهِيمَ بَيْتَكَ مَرْصُودًا إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص غدا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وقتني باهلكم اجمعين ولان نفصلت عن قال ابوه اني لا اجد يحيوسف لولا طوفان ندوه قوالو الله انك لفيه ضلالا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبيان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ دْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ورأى أباه وهي على العرش وخروده في صدره وقعلى يا هذا تاويل رؤيا يا من وقر علي هذا تاويل رؤيا يا يمن قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بيئي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدع من, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ان ربي لطف ي كل ما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك تأويل الأحاديث فاطر السماء والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فوفني مسلما وألحقني بالصالح ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه هناك عند لديهم الاشمئوا انظرهم وهم يمكرون هناك اكثر الناس ولو حرصت بمؤمني و متا تسالهم عليه من اجر إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيَّا مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاعِاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوا أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُرْحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدي عهر الآخرة خير للذين اتقوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نساء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كِيَانَ فِي قَصَصِي مَبَغَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون